وَمَا كُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِم أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُضْطِرُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتْلُ عَلَيْهِم نَبَأَ الَّذِينَ أُتِيَاهُم آيَاتُنَا فَنَسُوا فسلخ منها فاتبعه الشيقار فكان من الغاوين ولو شيئا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض أخلد إلى الأرض واتبعه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهذ إن تحمل عليه الهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا